يا عباس يا سفع الغاضرية يا عباس يا بن حام الحمية يا, سبع يا عباس يا سفع الغافريه يا عباس يا ابن عامر حميه يا عباس يا سفع الغافريه يا عباس يا ابن عامر حميه فخر الفواطيم فكتمل هذا بوا شل بدر كامل, <تصفيق> شل بدر كامل <تصفيق> <تصفيق> من اجهد وعيناك الزهر باسماك يا ابو فاضي <تصفيق> جوهرك وبمعناك سبحانه من سواك هاي الشمايك <تصفيق> دين براس Quan U ab helim ye Yeni bir Işifo gir waqi ye yni u ab he ye Yeni bura inşifo gir waqiiye yakı x عiv Hay gömar يا قمور هاشم يا عباس يا سبع الغامريه يا عباس يا سبع الغامريه يا عباس يا ابن عامر يا عباس يا يا عباس يا ابن عامر حاميه Bokaril Fuaqim Haidu Marhashim Bokaril Fuaqim Haidu Marhashim Ya Abbas, ya Serra Al-Rawirin Zikil Kurov Sinzal Ya Kowthar Al-Aman Hamad D'Ainay Hamad D'Ainay Qawmedak ya Sawal صححنينا صححنينا مفخر للاجيال مجد للابطال واهل بغينا هجر ناس يا لو ما سلبريه هجر ناس يا لمركب المنيه هجر ناس يا لو حي قمر هاشم تشفك الساري حي قمر هاشم يا عباس سبع الغامريه يا عباس يا سبع الغامريه يا عباس يا ابن حام الحميه يا عباس يا سبع الغامريه يا عباس يا ابن حام الحميه وظهر الفواطيم حي هيدو مرهاشر يا عباس يا سبع اللاظرية بكل فضل مشهود راعي الفخر والجوز صاحب الأخوة موتك يا أبو الزوت ضحيت الهزنون هاي الأخوة عغل وسيم وعود وعالدك بالمولود والقلبة سلوان والقلبة سلوان يا فخر يا فخر الهاشميه يا فرح يا فتاه قالو ملي يا ظالم حي قمر هاشم ما ظالم حي قمر هاشم يا عباس يا سبع الغابري يا عباس يا بن حام الحمية التوزيع والهندسة الصوتية وسام الزرقاني الأداء بصوت الرادود الحسيني سيد مصطفى الحسيني الكلمات للشاعر الحسيني سيد سعد الزبحاوي يا عباس يا